بسم الله الرحمن الرحيم 123. حميم والكتاب المبين 124. إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 124. من عندنا إنا كنا مرسلين 125. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا 112. ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون 115. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 116. يغشى الناس هذا عذاب أليم 117. رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 112. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 113. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 114. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 115. يوم نبطش الكبرى إنا منتقمون 121. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 122. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 123. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين 124. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 125. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 126. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 127. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر 121. إنهم جند مغرقون 122. كم تركوا من جنات وعيون 123. وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين 112. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 113. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من 112. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 113. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 121. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 122. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 123. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما 114. الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 115. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 117. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتَدُّوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ 129. ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون 121. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون 122. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 129. كذلك وزوجناهم بحور عين فِيهَا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 121. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 122. فضلا من كذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَٱتَّقِ بِأَنَّهُمْ مُقْتَبِسُونَ